وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتي عني بسلطان مبين فمكذ غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلثوهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقمة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ما كان لكم ان تنتموا شجرها الاله هم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا الاله هم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 قُلْ عَسَى أَيِّ كُلَّ رَدِّ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ نَصِيبًا فَوْجِبَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَأُوْزَعُونْ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ